وجهه أن نعرض لمسألة مهمة عظيمة وهي مسألة ضبط النفس فقد حصل عند الخلف بعد زمن السلف في كثير منهم وفي كثير من أحيانهم ضعف في ضبط النفس فإن مقصود الرب سبحانه من خلق ابن آدم وأن يتعبدوا له فتحكموا أنفسهم القيود التعبدية لرب البريء قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال بعض المفسرون لآمرهم وناهم الامر الالهي مثلا بالاخلاص اللي فيه الاعمال او متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء العمل في ذينك لا لابد ان تضبط نفسك ضبط تعاطني وهو بالاخلاص ضبط ظاهري الجوارح انت تلتزم العمل من رفع يديك عند الصلاة الحذو المنكبين طوال الصلاة ليس تتسع ليس تغفل في بعض الصلاة فترفعها إلى صدرك لأنك شرط في الصلاة ثم في بعض الصلاة تتذكر السنة وترفعها إلى حظ منك بيض. ضبط يلازم العمل حتى تنتهي وتفرغ منه فهذه مسألة عظيمة لابد لأنك إذا ما ضبطت نفسك بذينك الأمرين أمر الإخلاص في الباطن أمر تعاطي المتابعة للرسول والسلف في الظاهر فإنك تخرس تخسر من مراتب الصعود في الجنة ما تخسر وتعرض نفسك لعقوبة الله في الدنيا والآخرة فلابد من ضبط النفس ف نحب أن تكون جلستنا هذه انتيسر في كيفية ضبط النفس اولا من اعظم بل اعظم سبب ضبط النفس حصول العول من الله لانا ما في داخل قلبك مثلا من الأمور المعنوية التي تضبط بها الإخلاص القوة المعنوية التي تلاته هي بيد الله وجعل لك الله قوة إن استعملتها بإحكام وتوكل عرق الرحمن ضبطت لك امر الاخلاص لكن بعد مجاهدة ليست بالهينة فهذه القوة لا تقدر عليها الا بمعونة الرب ولذلك جاء في سورة الفاتحة اياك نعبد وياك نستعين فبين لك الرب انك لن تستطيع ان تعبده من غير معونته روحانه وتعالى فإذا ما أعانك ووكلت إلى نفسك لن تضبط أمر الإخلاص لن تضبط أمر المتابعة فأمر الاخلاص والمتابعة يحتاج إلى ضبط نعم أمر الإخلاص يحتاج إلى ضبط فحينئذ أول أمر ندعوك إليه أن تطلب المعونة من الله ربنا الا بالمعونة التي تتنزل منك علينا من غير هذه المعونة لا ينضبط امرك اذا الامر الاول طلب العون من الله اول الاستعانة بالله وهي عبادة الاستعانة تقول اللهم عني. على نفسي حتى أضبطها تحتاج لضبط نفسك في أمر التوحيد لأن لا تشرك بالله إذا هام في قلبك وسوى الشيطان يقول لك أدعو الولي له منزل عند الله له منزل عند الله تضبط نفسك ألا تدعوه لأنك تعرف أنك ادعوت وأشركت وخلت في النار وتضبط لسانك في الدعاء فلا تدعو إلا الله هذا من أعظم أو أعظم ما تحتاج في أمر ضبط النفس ضبطه الاعتقاد فإنه لو اختل الاعتقاد لا ينفعك عمل مهما احسنت العمل ضبط الاعتقاد وأعظم الاعتقاد امر التوحيد واعظم التوحيد التوحيد الالهية وهي توحيد العباد ان تضبطه فاذا اردت ان تعرف كيف ينضبط لك التوحيد ان تدرس صفات الرب فمن ذلك ومن اعظم ذلك امر التوحيد فاذا اردت ان تدعو لن تدعو الا من هو على كل شيء قدير والذي هو بكل شيء عالم فينضبط امر التوحيد بتكرار ذلك على قلبك واعتقاد اعتقادا جازما نعم ف لك اعظم امر امرت به وهو التوحيد بذلك إذن هذا مثال من الأمثلة التي تتعلق في الباطن في أمر ضبط النفس فنعود حينئذ إلى الأمر الثاني التي تحتاج، الذي تحتاج تحتاج في ضبط النفس وننمعونة الله إياك نعبد وإياك نستعين فمهما جاهدت نفسك لحصوله على الخشوع في الصلاة فلن تخشع إلا أن يع... يعينك الله على الخشوع ما عنده ضبط للنفس في النظر كل ما تمر أمامه امرأة ناظر فيها إلى أن يختفي تختفي صورتها نسأل الله العافية فإذا بعد المعونة من الله على ترك المحرم وفعل الأمر لأن الله قال وما خرقت الجن والإنسان لا أمرهم فتحتاج معونة إلى فعل الأمر وترك النهي في الظاهر والباطن في الباطن ترك الشرك وقيام بالتوحيد في الظاهر تعاطي الواجبات وترك المحرمة تضبط نفسك في ذلك بأن تستعين بالله تدعوه يا رب أعني على البصر يا رب أعني على الخشوع في الصلاة كما قال بعض السلف دعوت الله عشر سنين أو جاهدت نفسي عشر سنين في الخشوع في الصلاة ثم تلذثت العشر الأخرى يعني جاهدون نفسهم كانوا لطلب الخشوع سنين ويدعون ولا أظن أنه يخ يخفى عليهم أنهم يدعون في هذا السنين الله أن يملهمهم الخشوع ولذلك تجد الإنسان الآن إذا إلى أن يموت من جيرانك تذكر أنك تنعمت بصلاة واحدة خشعت فيها يقول لا أذكر كنت روح الدوام وصل الظهر وارجع صلى الفجر في الحي ما أذكر صلاة خشعت فيها لأنه لم يضبط نفسه لم يضبط نفسه إلى أن مات وهو يضبط نفسه لا في الظاهر ولا في الباطن لم يعتني بعمر ضبط النفس حتى توفاه الله وهو في حيث يحييك معك ولم يصلي صلاة خاشعة واحد بل يقول لك وفي الموت لا اذكر اني امسكت بصري عن امراه حتى مت كل ما مره امراه نظرت الي ما نظرت ما غضيت بصري طوال حياتي اعوذ بالله هذا الخذلان يقول ابن حجر التوكل ال اعتمادوا بالقلب على الله لطلب المنافع ودفع المضار من المنافع الخشوع في الصلاة مثلا وانت مقبل على الصلاة اعتمد بقلبك ان الله يضبط لك امر الخشوع بالتوكل عليه فاعتمد بقلبك عليه ان يعطيك قوة خفية منه بكلمة كن يضبط لك الخشوع واعتمد عليك الزخرفة في المكان من ترك الانشغال بأي شيء خارج الصلاة في أذكار لتذكر في الصلاة من الله أكبر معناها التحيات لله معناها الحمد لله رب العالمين معناها هذه أسباب ثم اعتبت بقلبك ربك رب, رب الأرباب ان يضيف نعم أن ينعم على قلبك بالخشوع توكل عليه إذن هذا السبب الثاني في ضبط النفس بعد الاستعانة بالله التوكل على الله إذن هاتان عبادتان قلبيتان الاستعانة آه. قلبية من وجه الاستعانة وعملية من وجهه قلبية لأنك ترجو الله أن يعينك لما قلت أقول إيش اللهم ما عيني. لا تيأس من الله تقول إذا قلت أن ربما يعينني لا انت إياك تشك فادعوه مخلصا له الدين وانت موقع بالإجابة اللهم ما عيني عقشوع أنه يعينك ما تقول أنا بدعوه ممكن ما يجيبني لا أدعوه مخلصا له الدين سبحانه أدعوه وأنت مخلصا له موقن بالإجابة الثاني عبادة للبي التوكل اعتماد القلب يحتاج إلى بعض الصفات التي تعرفها عن الرب سبحانه وتعالى فينتظم لك أمر التوكل أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وقادر عن يوفقك الخشوع قادر عن يجعلك أفضل أهل الأرض في كن تصبح أخشع أهل الأرض أعلم أهل الأرض دعاءك مستجاب فورا كل ذلك يقدر عليه بكلمة كن سبحانه فثق به وأنه قادر عن ذلك وما أحد معجز لله لا إله إلا هو ليس هناك أحد معجز لله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير والإجابة جدير لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون الثالث بعد أمر التوكل المجاهدة مجاهدة وذي يدل على أن المجاهدة عبادة يغفل عنها كثير من الناس قوله تعالى الباطل فدليل الرضا الله على المجاهدة لنفسه أنه هدى يهديه لسبل إذن المجاهدة عبادة لأن الله رضي عنها والله سبحانه إذا ثاب على عمل معناها أنه راض عنه فيثيبك الله على المجاهدة أن يهديك فأقر الله من نفسك مجاهدة يريك سبحانه نتيجة يريك نتيجة لأنه أخبر بذلك وخبره صدق فقال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلا فهذا يدل أنك إذا عريت الله من نفسك مجاهدة أراك سبحانه من نفسه ومن أفعاله الكونية نتيجة جاهدة واتبعت الأمان انفلتت نفسك عليك طبعا نقرأ في التفسير كيف تضبط نفسك كيف ضبط النفس فذكرنا أولا الاستعانة بالله الأمر الثاني التوكل على الله الأمر الثالث مجاهدة النفس فأكثر من توفاهم الله الآن في عصرنا مثلا وهم لم يحققوا الأمنية بأن يصيروا الفردوس الأعلى من الجنة كان عندهم أماني أن يصبحوا من أهل الفردوس في أعلى الجنات لكن مثلا ماتوا ربما وهم في أدنى درجات الجنات أو معرضين العذاب في القبر الماتوا وكان ما في أنفسهم مجرد أماني لم يحققوها بصدق العمل والمجاهدة قال الحسن البصري أو غيره ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل إذن لابد أن تصدق هذا هذه الأمنية بالعمل قال تلكم الجنة التي أرثتموها بما كنتم تعملون والعمل يحتاج إلى ضبط نفس تضبط نفسك لا تنفلت عليك المجاهدة وقد حكي عن السلف في مجاهدتهم أمر باطن ما يدل على أن الأمر عسير إلا على من يسره الواحد القديل لهم طريق الجنة أوله شوق ثم الورد ثم الجنة فإذا كنت في زام غبع زمن غابر زمنك قبل أن تستمع على هذه الكلمات في هذا الصباح منفلت عن هذه الحقيقة وهي ضبط النفس تضبط النفس أحيانا لكن كثير تنفلت عنك ينفلت امر الإخلاص ينفلت عليك أمر المتابع للنبي فإذا كنت كذلك فمن ساعتك هذه إلى أن يدهفاك الله اضبط أمر آخرتك بما ذكرت لك من الأمور التوكل إنه ليس له سلطان الذين آمنوا الذين على ربهم يتوكلون إيش يتولون الذين هم به مشركون فإذا توكلت على الله عصبك من الشيطان وضبط أمر نفسك سبحانه الثالث مجاهدة النفس والذين جاهدوا فينا لن نهدينهم سبلنا هذا وعد من الله وخبر وخبر الله لا يقبل التكذيب أنك إذا جاهد في الله يهديك سبله وحكي عنهم في ضبط النفس فيما أمر الباطن كما ذكرنا ضبط كثير أو قصص في ذلك ومقالات فالإمام أحمد كان يحب يحاول أن يعالج أمر الباطل والإخلاص فيجد مجاهدة من تقصيرنا لا نجدها لأننا ما نعتني اليوم بأمر ضبط أنفسنا رحمة الله فروا أمامه كما نقل ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن يزيد بن هارون والمكنب أبي خالد روى أمام الإمام أحمد حديث إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواء فقال يا أبا خالد وكان يحترمون ببعضهم البعض ومن احترامك لأخيك أن تكنيه وهذا أحسن فقال يا أبا خالد هذا الخناق اي احس وان اعالج امر نيتي وهو امام زاهد عالم يحس بمجاهدة وهو يعلم الناس الحديث وهو ينكر المنكر وهو يصلي امام الناس نافلة الفجر ربما يقول احس مثل الخناق وان اجاهد نفسي فاذا كان الامام احمد يعاني امر الاخلاص والمجاهدة فكيف نحن ينبغي ان تقتدي بها أولا الأمة وتحس بالمعاناة هذه ولو تسنى لك تشتكي من باب أن يقتدي بك الناس لا بأس أن تقول لجليسك أنا أعاني من أمر الإخلاص وجاهد نفسي الله يهديني حتى تلفت النظر للحاضرين إلى أمر الإخلاص يحتاج مجاهد وليس هكذا يأتي وكثير من الناس ما يجاهد نفسه في الباطل لطلب الإخلاص لله بل هكذا ينضي من غير الضبط أو مجاهدة للنفس في طلب الضبط لأمر الباطن أو الظاهر إذن الرابع ما هو آخر شيء آخر أمر ذكرناه فيه الضبط النفس بعد الاستعانة بعد المجاهدة بعد التوكل الأمر الرابع ما هو نعم الأمر الرابع الآن نذكر تقوية القوة العملية تقويتها حتى نفسك يعني العمل بالعلم يحتاج إلى قوة عملية قال الشيخ الاسلام المتهمية رحمه الله تنقسم القوة الانسانية للسالك يعني الى الرب الى قسمين قوة عملية وقوة علمية قال الناس اشتركون في القوة العلمية في أفراد يعني مشتركة بينهم لا يجهلوا أحد مثل تقول للإنسان أنت موت يقول نعم المسلم تقول له أنت ستموت ست. يقول أعلم سأموت تقول له هناك عذاب في القبر يقول نعم هناك عذاب لمن يقول للعصات فإذا كفرت يقول خلت في النار عقوق الولدين حرام يقول حرام لا يجوز انعقوا أمي إلى آخره فهنا يشترك كثير من الناس كما يقول ابن تيمية في القوة العلمية يعلم هذا حرام هذا حرام هذا حرام <تكلم> لكن ما الذي يجعله يخون نفسه ما هو ضعف ضبط النفس في القوة إيش؟ العملية العمل بمختلف العلم فحينئذ تأتي المسألة الرابعة تقوية القوة العملية وهي العمل بمقتضر العلم الذي عندك أنك تعلم أن هناك عذاب في القبر لابد تجتنبه تعرف أن هناك نار فقدلت على الدنيا 69 جزء تعلم وخامت عاقبة المعصية وأن الله يغم قلب العاصية على قدر معصيته وأنه لا يسعد في الدنيا هذه المعلومات أو العمل المقتضاها تحتاج إلى قوة عملية القوة العملية كيف تقوى بتقوية اليقين لابد لك من أعمال صالح حتى يزيد إيمانك فتضبط بقوة الإيمان تضبط عمالك الباطنة والظاهرة تذكر في خلق السماوات والأرض يقوّل قوة العلم العملية العمل بالعلم تلاوة القرآن وتدبّره نعم كذلك إتقان الأعمال الصالحة التي تحتاجها أو تعمل بها في اليوم والليلة تتقنها تجاهد نفسك على إتقانها فكل ما عملت بالعلم وأتقنت العمل الصالح يزيد إيمانك في فرنسا وأخذني إنسان إلى محاضرة من المطار فأخبرني أنه يهودي أسلم وأن أباه يقول له يا بقني أنت على الحق وعليك من المذاهب أن تختار مذهب السلف السلفيون هم معهم حق هذا اليهودي يقول أبوه كافر إذن عند هذا اليهودي قوة علمية يعلم أن ما عليه أتباع السلف من ما يدرسون في المساجد ويحضرون حلقات ونحو ذلك هم على حق قال لكن هناك يعني من دخل في السلفية وهم ليس منهم هذا يتكلم سبحان الله اشرار لا تتبعهم اتبع الذين على مذهب السلف يعني من حيث الباطن والظاهر خلاصا وعملا ليس فقط عمل فشوف اليهودي كيف ال... عنده قوة علمية علم ان هذا حق بالدراسة الاولى لمنهج السلف انه لما اتبعوا الحق نصرهم الله فبالدراسة هذه يعرف ان ما عليه السلفيون الان هو حق يهودي ينطق بهذا كافر يأبا الإسلام كذلك اليهودي قال يا ابني أطعب القاسم وهو كافر والولد أسلم ثم مات الولد مسلم والأب مات كافر فهذا اليهودي الآن يخبرني الذي أسلم بأن أبا يقول ما عليه سلف حق فعنده قوة علمية لكن قوة العملية ضعيفة بل من عدمة. وهو يقول عزير ابن الله ويأبر رجوعي لما جعل عليه النبي لكن, لكن ما يوقفك من العمل الله سائلك عنه والقيامة هل أنت عمل ما يتكلم به ولا كان الكلام حجع عليك كان الكلام حجع عليك وكل يستطيع تتكلم هذا اليهود في المجلس تتكلم قال لي ولد اتبع منهج السلف الذي هم على القسمه الذي يتبعون اصل ما جاء به محمد اياك والاشرار لاقت نفسهم سلفيه وهم ليسوا سلفيه اشرار هكذا يقول اليوم هذا اشرار لا تتبعهم هذا اليهود يتكلم في المجلس كلام بحق لكن اين العمل من حطب جهنم اذا لم يسلم غضب الله على اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به الى الان درسوا المذاهب كلها رافضوا درسوا هذا رأوا مذهب الحق هو مذهب السلف وذلك اخر يقيم في فلسطين لانه نصرفهم الله علينا هذا الذي يخيفنا الآن طريقة السلف أن تتبع هذا يهودي آخر يصرح غير الأول اجتمعوا يهود على ما قال الله غضب الله عليهم لما يعلمون الحق لكن لا يعملون بس ولذلك قال سفيان من عيينا كل من ظل من عبادنا من علمائنا في شبب اليهود حتى طلبت العلم فهي شبه من اليهود طلبة العلم تجد عندهم احيانا شبه باليهود من وجه اليهود لماذا دسوا صفة محمد ولم يثنوا عليه بل صاروا يذمون العامة لكي الناس لا يتركوهم ويذهبوا اليه ها حينا محمد قالت تعالى لذينا ناتيناهم الكتاب يعرفونا وكم يعرفونا ابنائهم فكذا يأتي الشيطان ليحيي غريزة يهود في أنفس بعض من اتبع الحق فيجعله لا يثني على مثيله بل يذمه لكي لا يلتفت الناس إليه ويتركون لكن يذمه بحق الإمام أحمد كان صاحب قال كان بينهم أنس لكن أظهر بدعة فالإمام أحمد جفه وصار ينكر عليه في بعض المجالس اذا كان خالف السنة نعم ترى ما عندهم خالفات للسنة لكن يحط عليه بصورة بحيث يقول للناس كأنهم ايش ها لا تسمع منه ولا حرف لما ما عندها حجة في ذلك الا نعم لي إنه يأخذ عليك وكيد وكيد وكيد فأردت وهو ينشر هذا بين الناس المجالس فقل تدعني على المسائل هذه. قال لا لا أريد أن أسمع جاوب. يعني دعها كذا منقصا ولا نفرح بايش بدع هذه الشوبات اللي تبقى المنقصه ملازمه لك بالله من هذا التعبين دعني اجيب عن سؤال مدافع له انه لو سمع الحجج منا إذا لازم ذلك أن يرجع لمن أخبرهم بأني أخطأت في حق فلان وهو لا يريد إيش؟ مرض سبحان الله لا يريد أمام الله أن تكون على الهتبع يوم القيامة ما يدري أنه في حيلة أشنع إذ أنه أعرض عن الحق يقول له ما أسمع جوابك عليها هذا مرض ولا يا أخوة لو كان مريد للحق لقال يعني ما الجواب كما في الله تعالى عنه فإنه خرج النسائي في سننه قال عمر لسعد بن أبي وقاص يا هات يعني ما عنده شوف عمر ويبيش يسمع من الطرف الثاني الحجة حتى يكون ميزانه ميزان عادل في الحكم ما فقط يريد اسمع الجرح وما يسمع الحجة في النظر وذلك اصحابها ولا الحسد ما يريد انواجهون المحسود حتى لا يعرف الحجج اللي عنده فتبطل فيصبحون كذب عند الله بحيث انه لا قابله مرض انسان اخر او نفس الانسان لتكلموا عندهم بالجرح يبقون على الجرح الاول يخافون ان يأتي ما يزير الجرح فيه يستبدل بتعديل وهذا يؤرقه فلا يريد سماع الحجج فانظر إلى عمر كيف الميزان عنده قال يا سعد لك تشكاك الناس في كل شيء حتى في صلاةك اسمعني يعني من الحجج اللي عندك لماذا فعلت وفعلت قال ألا إني أتئذ في الأوليين أحد في الأخرين أقتذب لكن يعني الناس جهلة هم لما فعلت السنة ظنوها أن السنة هذه إيش بدعة أو مخالفة فاتهموني فما ذنبي فقال هذا المظنون بك فذهب ما في نفس عمر عليه وقال شكوى الناس هكذا الميزان العدل اما اني ابتعد عن سماء حجة الخصم هذا الذي أكله اكل الناس عرضه بالكلام حسدا وبغيا بغير حق فاذا جاء يتكلم بالحجج يقول لا ما نريد نسمع ولا نريد ان يمكن مثل مقابلة يسمع بها الحجج ليبقى الناس يأكلون فيه هكذا يتآكل مع الوقت هذا يعوذ بالله مرض ولا لا إذن هذا سببه ترك ضبط النفس النفس تحتاج إلى ضبط بما ذكرت لك من الاستعانة توكل المجاهدة الانماء القوى العلمي العملية العمل بمقتضى العلم قال ابن تيمية والناس يشتركون في القوى الخبرية العلمية لكن يضعفون في القوى العملية يعني من عمل مقتضى العلم بسبب ضعفهم ضعف اليقين فلابد أن يقول يقين لتقوى القوى العملية من تلاوة قرآن من ترك مجالس أهل الدنيا إنك تجلس مع صاحب الدنيا ضعف يقينك والله فلان عنده قصر ما أجمله اي نعم والفلان طلع شيارة ما افخمها اي نعم وفلان بلغ رصيده كذا كذا الى ان يضعف قلبك مع الجلوس مع صاحب الدنيا وكال امام احمد يحارب ذكر الدنيا في المجلس يأتي ابنه ويخطئ خطأا في نظر الامام احمد يقولي ابي فلان عنده رصيد كذا وكذا او عنده مال كذا وكذا يقال يا ابو ما عند الله خير يتركنا من هالكلام يعني حتى لاتعظم الدنيا في نفوسنا فإذا مجالسة اهل الدنيا من اعظم الاسباب في ضعف اليقين. كثرة الكلام بغير ذكر الله من, غير من أعظم الأسباب في ضعف اليقين الوقوع في المحرمات المتعلقة باللسان كالغيبة والنميمة من أضعف الأسباب في, تضعيف اليق في, ضعف, اليقين في ضعف اليقين في ضعف اليقين ضعفة القوة العملية المجلس الغيبة والتكلم فيما يعنيك إلى آخره تضبط حتى تقوى القوة العملية فينتظم لك أمر ضبط النفس لأنه نحتاج إلى قوة عملية ضبط النفس إذن هنا ذكرنا كم شيء الآن في ضبط النفس الاول استعانة بالله ثاني توكل على الله ثالث جاهدة الرابع تقوية القوة العملية أو ترك المحرمات فإذا قام في نفسك مقطع لفعل المحرم ثم تركته لله نمى إيمانك قوة العملية تنمو بترك المحرمات وفعل الطاعات المجاهدة بذلك تنمو القوة العملية تضعف بإهمال ذلك يقوم في صلاة إلهة بالخشوع ويفكر بكل شيء ولا يتابع الرسول يضعف يقوم يجاهد نفسه في متابعة الرسول في الصلاة تبدأ تقوى القوة العملية نعم <تصفيق> ايه الآن ذكرنا خمسة أشياء أو أربعة أشياء كان آخرها تنمية القوة العملية لا شك ولا ريب أن هذا كله ينبني على العلم لا شك حينئذ الأمر الأساس بدون شك لانتظام هذه الأمور لحصول القوة العملية لتخلص وأمر المتابع على رسول الله حتى تموت وأنت على أعلى درجات الجنة العلم فضيعت العلم ضيعت العمل فمن العلم ما ذكرت لك الآن ذكرت لك أمر التوكل بالعلم وعلى الله فتوكل إن مؤمنين فدل أن التوكل شرط الإيمان وهكذا فأصلا العلم لو الذي نزل من الله لم يعرفنا هذه الأشياء أو خمسة أشياء لأن الأساس في ذلك العلم فالجاهل ما عرف هذه الأمور فلا نزل الان مثلا انتم حضرتم استطعتم تضبطوا انفسكم تجاهدوا انفسكم على الفراش لان وتخالف كثير من العامه في السحر فانهم ياتون مثل هذا الوقت وهم يريدون النوم ما يستطيع ان يقول على المجلس التي تجلسون انتم أر... <تصفيق> عددكم عشر مثلا او كذا ما تستطيعون ما ضبطوا انفعوا ضبط انفسهم لماذا كان من أسباب ذلك لا نقص العلم فكان من العلم أن يعرفوا فرضا فضل من جلس يذكر الله من إيش من بعد الفجر حط العنس وأنه هو أجر عتق مع قوم يذكروا الله أربع رقاب من ولد السماء طيب إذن نجعل حين إذن الخامس وقد كان آخر شيء قوة الإيش العملية أمر العلم فإنه مما يعينك لا شك وهو الأساس على ضبط النفس فتعلم العلم ما يضبط لك نفسك مثلا تتعلم عاق عاقبة ترك ضبط وعاقبة أمر ضبط النفس وعاقبة الطاعة وفظائر الأعمال وهكذا وطرق التعبد وصفة العبادة وشروطها وإلى آخرها فهذا الأمر الخامس يعينك على ضبط النفس فمثلا نفسك تريد أن تنفلت تذهب تنام تترك حظو الحلقة مثل هذه استحضرت الاستعانة اللهم عندي استحضرت المجألة أيش ها؟ توكل توكلت لكن إذا نقص العلم ضعف ربما كل ذلك ما تحققت السبب لانك ضعفت نفسك من العلم أن تعلم عاقبة العلم وأن من سرك طريقا يتمس في العلم سرك طريق الجنة وأن من حضر مجلس ذكر يغفر الله له هذا يقوي عندك قوة العملية في ضبط النفس والقعود في حرقة العلم وترك الإنفلات حتى تنتهي الحرقة اذا امر العلم ترغيب تتعلم والترغيب المنذر يصنف كتاب يعينك على ضبط النفس اسمه الترغيب والترغيب فاقرأه اقرأ فضال العمال اذا عملت كذا فانه يعينك على الاستمرار في العمل ضبط النفس في بقاء رجاء فضل الكلام الآن كم مننا تنفذ عليه نفسه وقت الأداء أسألك أنت ولا أعينك أسأل إنسان في الحلقة ولا أعينه أي إنسان يجيبني فيما ذكرت أحد ما ذكرت من الاستعانة بالله من التوكل أو في العلم من العلم أن تعلم رواه مسلم مثلا في صحيح ابن عمر بن الخطاب إذا قال المؤذن الله أكبر فقال يعني المكلف الله أكبر إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن المكلف يعني الذي يسمع الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله وقال أشهد الله بسم الله رسول الله بسم الله إلى أن قال عمر عن النبي يروي مرفوعا إلى أن قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنه انظر هذا الترغيب لو عرفته لنضبطت نفسك وطلبت في كل أذانة ان تردد وراء الأذانة حتى تدخل الجنة لتقول للي الله خالص من قلبك في آخر الأذان إذن أمر العلم يعين أي ما إعانه على أي شيء على ضبط النفس وهذا موضوع حقيقي حري أن يكتب فيه وأن ينشر وأن يتدارسه العلماء دائما لأن أكثر الخلق الآن عليهم ديون مثلا ديون كثيرة حقيقة من غير مجاملة إن نظرت في واقعهم تجد أن ما ضبطوا أنفسهم أمر الدين قطر قال عمر الخطاب أو قال النبي نفسه لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها يعني بالدين وكلنا ذاك الرجل كلنا ذاك الرجل فتجد أحيانا الإنسان نفسه ما تنضبط فعلى المسلم أن يضبط نفسه يأتي خاطر في نفسه مثلا أن يفعل كيت وكيت انظر كيف تأديب عمر ليضبط الناس أنفسهم في هذا المسألة مثلا رأى إنسان يعني حامل لحم يمشي في الطريق فقال له إيش هذا الذي تحمله انظر ماذا قال الرجل هذا لحم قرمت نفسي عليه اشتهته نفسي فعلاه بالدرة يضربه يؤدبه أو كلما اشتهيت اشتريت قال تعالى ذهبتم طيباتك في حيات الدنيا واستمتعتم بها ضربه عمر عليه شيء على عمر ضبط النفس ولا لا انك تضبط نفسك مو كل شيء اشتهيت وتشتريه اليوم بعضهم الساعة الواحدة يطيف في ذهنه فجر من أجل أيش؟ أن يأكلها هذا ضبط النفس فيخرج بالسيارة ويتطوض وخاصة في الإجازة ذكر الزحام يصبر ويرجع بيت الساعة ذا أربع ليش أكلشتها وراح يأكلها وعمر قال ما كلما اشتهيت تأكله اسبر عن نفسك فعلم عمر كيف تضبط نفسك حتى لماذا عمر سمع على كثير من خلق الله بضبط أمر نفسه كان يضبط نفسه رضي الله عنه خذ مثلا ما يدل على ضبط عمر لنفسه في, را... في ما راوه البخاري فيه صحيحه استأذن رجل على عمر فأذن له فدخل تصور كيف فجأ عمر بكلام يخالف حقيقة ما, عمر ما هو عليه قال إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل هذه قاصمة بالنسبة لعمر لأنه معروف بالعدل المشهور وهذا يكذب عليها الآن في المجلس أمام الرعية يستحق التأديب ولا يستحق التأديب لو تكلم بشي حق تحمل عمر لكنه يكذب فعمر لمن هم أن يبطش به مضرون بعمر الرجل المخلص رضي الله عنه أن ما تهم يبطش به لأجل أنه ينتقب لنفسه الرجل هو يقول من يعرف نفسه لا يذر كلام الناس الآن الرجل عرف أنه عمر الخطاب يعرف أن الرجل كذب فلما هم من يبطش به تكلم معه انسان بآية قال يا عمر هذا جاهل والله يقول وعرض عن الجاهلين قال فما جاوزها عمر وكان وقافا عندك تأمي الله ومع ذلك نفسه هذا نحتاجه الان انك تقوم مثلا لتشتري اكل الساعة ثنتين بالليل تذكر اضبط نفسك قادل ان صالت فجر مام لخارج والله تروى عليه صالة الفجر اضبط نفسك وتذكر قبر الله تعالى ذهبتم طيباتكم في حد الدنيا كلما اشتهتم اشتريتم مثل الكفار هكذا كلما اشتهوا اشتروا فحينئذ تشبه بعمر وهؤلاء جعلهم الله أمثلة لنقتدي بها وزر الرسول أبو بكر عمر قال اقتدوا بالذين البعدي أبو بكر وعمر رضي الله عنه فانظر كيف سموا مثل أبو بكر مثل عمر فاقتدي منهم إنما سموا بضبط النفس من التوكل على الله وعدم الاعتداد بالنفس والغرور والعجاب بها بل التوكل على الله والتواضع إلى غير ذلك من الأمور التي جاءهم يضبطوا أنفسهم رضي الله عنهم جميعا فذلك يحتاج منك إلى تمرين تمرين اليوم إذا قلت لك احمل من الأثقال ما يزن نحو 65 كيلوغراما لربما فسدت عليك بعض عضائك تحملها مرة فتسد قل لك اليوم احمل عشرين من اسبوع انا احمل عشرين كل يوم نقول له اذا اليوم بعد اسبوعين احمل ثلاثين احمل اربعين احمل خمسين الى ان تصبح المئة كالنهريشة عندك تحملها فكذلك الان انا من الصعب علي ان الزمك بان تضبط نفسك في كل الامور مرة واحدة هذا واجب عليك لا شك لكن ما أنك ما تعود على ضبط نفسك ستجد نفسك تنضبط إذا أردت تضبطها في كل شيء ربما راح عن كل شيء ولا تستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لن تستطيعوا أن تعملوا بكل ما كلفتم به لن تطيقوا وهذا يقصد لا شك أن الأمر الواجب لا شك أنه ما يقصده النبي يقول الإنسان أنا صحيح بعض الأشياء ما أقدر اللحية إلى آخره لكن أمر الاستحباب إنكم لن تطيقوا أو تعملوا كل ما أمرتم يعني أمر استحباب لكن امر الوجوب ما يكلف الله العبادة لا يطيقوها نظرون هذا ولكن سددوا وقارب ويلزموا السداد قدر المستطاع بمجاهدة النفس فالآن مثلاً جرب نفسك في قذية الطعام فقط حاول وجاهد نفسك في أمر الخشوع في الصلاة قبل ذلك فانظر إذا ضبط معك في الخشوع في الصلاة والتي تعملها في وقتها في تكبيرة الإحرام ضبط نفسك كنت تكلم مع إنسان أذن ضبط نفسك ضبط نفسك في هذا ضبط نفسك في أمر الطعام جاءت نفسك قرمت على شيء تذكرت أثر عمر تذكرت أذهرتم طيباتكم مرة اثنين ثلاث تجد نفسك استنضبط امور اخرى ولذلك قال العلماء ما غاية النبي وما مقصد الشارع عندما علمنا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل طلب منه الوصية فقال له يا رسول الله اوصني قال لا تغضب ويكرر عليه مرات يخصر أوصني يعني توسع في النصيحة قال لا تغضب ما في غيرها كلمة هذه قال علماء لأنه إذا انضبط عنده أمر الانتقام للنفس فحصل منه ما يقتضي الغضب وأمسك بنفسه فهذا داعي لأن يمسك نفسه ويضبطها في أمور أخرى كثير ولا لا. فقال لا تغضب وكرر مرارا لا تغضب او كما جاء في السنة نعم لكن ان الرجل اعاد عليه السؤال هذا يحتاج لكن كرر مرارا لا تغضب او كما جاء المقصود انك تفهم هذه الاشياء الخمس وتعقلها وتعمل بها في ضبط النفس نضيف امر السادس الصديق الصاحب ساحب تعرف هذه الأشياء الخمس وتعمل بها بكلمة واحدة من الصاحب يهدم لك ضبط النفس فتنساخ معه لأن هناك غريزة فينا كما ذكر علماء النفس ولا مانع من الاستفادة من علماء الناس في موافق الشريعة شيء في النفس أو كالغريزة غريزة القطيع تجد الناس مثلا تجد نفسك تمشي لتتنزه نعم ترى كثير من الناس خصوا مكان بالنزهة فتجد نفسك تنساق إلى أن تأخذ نفس المسار تقول ما جعل لهم مستراح هنا إلا المكان في طي فتجد ولا لا تكون عند الإشارة تسمع انسان فتحه الرادي فتنسخات تفتح الرادي إنسان كح في المسجد هنا كح, هنا كح هناك إلى آخره قال ابن الجوزي في هذا الطبع صراق فالإنسان يسرق طبع جديسه حتى أن الرجل تجده يتتاعب فيجلس بجهد ولا لا فحينئذ أحسن اختيار صديقك لتحسن أمر ضبط نفسك لا تصادق الرجل الغير منضبط كل ما سارت له فكرة مضى فيها من غير دراسة كل ما خاطر له كلمة تكلم بها مغير أن يعقل معانيها وعاقبتها تكلم بها في المجلس هكذا كثير الكلام أي شيء يتكلمه ترثار من صحة التأبير كل ما خطر باله يتكلم, يتكلم, يتكلم لا يكاد يسكت فتصبح مثله ترثار مع العياء إذا, إذا أزمته لكن رجل يتشبه بالرسول كان يطيل السكوت إلا فيما يعنيه كان يقول النبي من صمت نجأ وكان يقولون من كثر كلامه كثر سقطه فضت نفسك في هذا الأمر أيضا كثرت الكلام إلا فيما ترجو نفعه في الآخرة كمن حسن السنة المر تركه ما يعني وهذا الكلام الذي ذكرناه أرجو أن يسجل ثم ينزل في منبر الترغيب والترهيب له مرة ونتذكر نعم وسينزله أخوكم أحمد إن شاء الله في ذلك فالبعض يقول أريد أن أسمعه مرة ثانية لأتمرن على ضبط النفس فهك سينزله لكم إن شاء الله في منبر اسمه في مزلة معرفة السنة الثار منبر الترهيب والترهيب لعل بعضنا وأنا أيضا المتكلم أحتاج إلى ذلك أن نسمعه مرة بعد مرة لعل الله ينفعنا به في ضبط النفس وذكرنا أمور ستة في هذا المجلس والحقيقة لا يكفي عمر ضبط النفس لجلسة واحدة واحتاج إلى عدة جلسات لكن هذا كلام مختصر لعل الله ينفع به وخير الكلام ما قل ودل فذكرنا أمورا منها في ضبط النفس أولا الاستعانة بالله والتوكل على الله مجاهدة النفس أمر ايش نعم القول عندنا الخامس العلم السادس الصاحب انه ساحب فقد يضبط الانسان نفسه بالخمس فينسى الاخيره وهي الصاحب فينجرف معه ويهدم ما تعلمه بجلسه واحده مع صاحب سوق يجرئه على ترك ضبط النفس لانه ينساق وراءه او وراء رغباته بما يسمى غريزه القطيع او ما قاله من الجوز الطبع سراق نعم وبهذا ننتهي من مجلسنا في هذا اليوم هو تعالى ان يجعله حجة لنا وان يجعل حظنا من السماع العمل فالعلم ما قال علي يهتف بالعمل فان اجابه ولا ارتحل وانما ذم الله يهود لانهم سمعوا العلم ولم يعملوا به فكأني ارى نعم مريدي شيوخ يهود يحضرون من حولهم في معاقلهم أو معابدهم نعم آخذين أقلامهم يجلسون من حول الأحبار يأخذون عنهم العلم حتى علموا صفة محمد وكتبوا ذلك ثم كفروا به لما أذيع صيته وعرفت صفته عليه السلام فما فادهم حضورهم عند الشيوخ من يهود لأنهم سمعوا العلم ولم يعملوا به فلا تكونوا مثلهم فإن الله غضب عليهم فقال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم يهود لأنهم سمعوا العلم ولم يعملوا به ولا الظالين وهم نصارى لأنهم ظلوا عن العلم إذ أنهم لم يطلبوه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كم أخم الوقت؟ كم بقي من وقت حتى تشرق الشمس أشرقت خلاص طيب نلتقيكم إن شاء الله اليوم بعد المغرب قبل صلاة العشاء فيه درس صحيح لمن مسلم والترمذي والله أعلم وصلى الله على أبينا محمد